وقالوا قلوبنا في أ ك ن ه مما تدعونا اليه وفي آ ذ ا ن ن ا و ق ر و ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم يوحى إ ل ي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 ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين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 فقال لها و ل ل أ ر ض اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين و أ و ح ى في كل سماء ن م ر ه ا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود ع عاد وثمود اذ د وثمود إ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم أ ن لا تعبدوا الا الله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 وهو خ ل ق ك م أ و ل مرة و إ ل ي ه ت ر ج ع و و ن م ا ك ن ت م ت س ت ت ر و ن أن ي ش ه د ع ل ي ك م س م ع ك م و ل ا ا أ ب ص ر ك م و ل ا ج ل و د ك م ولكن ظننتم ي ن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 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أ س و ا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء وعد الله النار النار لهم فيها دار الخلد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 ومن احسن قولا ممن دعا إ ل ى الله دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه イしファたちは私た ي のために私たちの ا ا に私た ي のために私たちのために私たちのために私たちの م め م 私たちのために私 ا ち ل ا めに私たちのた و に ا たちのために私 ا ちのために私たちのため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 إ ن الذين يلحدون في آ ي ا ت ن ا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ن من ياتي امنا يوم ا ل ق ي ا م ة اعملوا ما شئتم إ ن ه بما تعملون بصير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 「おまえにしてくれ ق い ل إ ا و ا من عنهم ما من ما كانوا يدعون وظنوا شهيد وضل قبل「そ م て私たちはこの世 ي 変え ا のはこの世 ا 変 م たのは ا の世 ا 人生 ر 変化の م 化の ه 化の変化の ي 化の変化の変化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 ش ر ك ا ن من عند ا ل ل ه ثم ك ف ر ت م ب ه من ض د ع م ن ه و ف ي شقاق ب ع ي د س ه ذات مضمون ا ج ا م ا ف ي أنفسهم 「私たちのために」 أ ل ا إ ن ه بكل شيء محيط